لا تفضل بين انبياء الله وذلك إما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل ان يعلمه الله بانه سيد ولد ادم ولا فخر واما وجه اخر قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع وحسن أدبه وجميل خلاله نبي مهذب فاضل كريم هو رسول الله ومع ذلك يقول أنا ابن امرات من قريش تأكل القبيل أنا رجل من العرب امي قرشيه عاده العرب انهم ياخذون اللحم ويقطعونه قطع ويسلقونه يضعونه على الحجاره ما اكثر الجبال في بلادهم حتى يلبس اللحم فاذا يبس اللحم اخذوه ودقوه وعملوه السويس هذا يسمى قديم لا ثلاجات في ذلك الوقت، ما في ثلاجات الطعام على هذا الحال، وأريد أن أقول للشباب الذي لا يزيد عمره عن أربعين عام ما رأي، كيف كان الحال قبل ثلاثين أربعين عام، والله ما كان الحال على ما ترى، أحمد الله والشكر. وسألوا الله جل وعلا أن يزيد من النعم والفضل أقول لا تطعين هذه النعمة لا تبعدنا عن الله تبارك وتعالى وإنما يجل علينا أن نشكر الله على ما أنعم ونشكر الله على ما تفضل فإن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أطعمنا خب ذرة ودخن ومن ماء الابار والله الذي رفع السماء بغير عمد اكلت رغيفا في فصوص العقرب فصوص العقرب في هذه البلاد فاحمد الله على ما تفضل وما نحن عليه اليوم نعم لا تعد ولا تحصى مؤتمر الغذاء العالم يأستمع وقد استمع وربما أنه ينفض اليوم أو قد ينفض اليوم العالم كله يشكو من قلة الغذاء والطعام وأنتم لا تشكون قلة غذاء ولا طعام وإنما نشكو من كثرة الطعام والغذاء هذا واقعنا في هذه البلاد والحمد لله لأن الله تعالى يقول استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فاذا ما طبق امر الله وشرع الله وقامت الصلاه والزكاه والحج وطاعه الله الله جل على يزيد من فضله ويقول ان سترتم لازيدنكم ولان سترتم ان عذابي لكبير ان يجب علينا ان ننظر الى الماضي لاننا اذا نظرنا الى الماضي حمدنا حمدنا الله وكثرناه على الوضع الحالي واذا اغمضنا اعيننا عن الماضي ولا ننظر الا الحال والواقع فاننا نخشى ان نبصر ان نتجبر ان نتجبر بل علينا ان ننظر ونقرأ ونسمع من الكبار ماذا كان الحال عليه وهذا الحال ليس هذه البلاد فقط بل العالم كله بل العالم اليوم يا ان يا اخي اسمع انت تأكل البر وخالص البر وتأكل الارز وخالص الارز واجود الارز وفي بلاد اسلامية اخرى او غير اسلامية الذره الحمراء التي تعطى دوابك يأكلها الخلق الخلف الا تحمدون الله وحمد الله تبارك وتعالى إنما يكون بالازدياد من العمل الصالح والتقرب إليه لا إله إلا هو فلا إن الإنسان لَا يطغى أن رآه استغناء فلا ينظرن أحدنا إلى ما نحن عليه من نعمة والفه فنا نستغني ونظن أننا استغنينا إننا لا نستغني من فضل الله تعالى ورحمته فهذه الْبِلَادُ موجودة إلى اليوم بها الانهار وبها الأسجار وبها وبها ما الله به عليم وإذا بالقحط يأكل، وإذا بالمجاعة يأكل، وإذا بالبلا يأكل، وإذا بالموت يأكل، وإذا بالهلاس يأكل، بالعشرات والملايين من قلة الطعام والشراب، فهذه عبر يجب علينا أن نعتبر بها وأن نشكر الله على ما تفضل وأن نعلم أولادنا ونسائنا وأن نقرر هذه الأشياء. حتى لا يسبن الله تعالى منا فضله لا يسبن الله منا نعمته ونسال الله جل وعلا ان يزيد من فضله انه هو الجواد الكريم لا اله الا هو اذن قول النبي لا تفضل بين الانبياء فيه احتمال تواضع من سيد الخلق والا هو افضل الخلق ومع ذلك يقول هذه الكلمه انما انا ابن من قريش كان تاكل القديد واذا اخبر له الطعام لياكل يقول عليه الصلاه والسلام انا اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد العبد المملوك اذا جاء يجلس ياكل مكلف بعمل لا يجلس جلسه راحه واطمئنان وخوان وكبر الطعام وشراب وما الى ذلك وانما ياخذ لقيمات فاذا ما جلس يجلس جلسه فجلسة المصلي الذي يصلي عند السجود ويرفع من السجود كيف يجلس الرسول عندما ياكل يجلس كالجلسه بين السجنتين صلوات الله وسلامه عليه ليكو بطنه حتى لا ياكل كثيرا ويقول عليه الصلاه والسلام انا اكل كما يأكل العبد وانا أجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم هذه دروس تعليمية لنا لالا نطغى لا نتكبر لا نتجبر يعلمنا رسول الله هذه التعاليم الكامية العظيمة الراقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فاذا لا تفضلوا بين الانبياء هذا معنى معانيها وقيل معنى اخر المعنى لا تشتغلوا بالتفضيل بين الانبياء فلان افضل من فلان وفلان افضل من فلان وتبعوا الاتباع تشتغلون بالاشياء وتبعون الحقائق لا تتبعون موسى لا تتبعون سيد الخلق لو اتبعتم سيئ موسى لوجدتم ان في توراتكم ان موسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو استغلتم بعدم التفضيل واتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يفضل على غيره صلى الله عليه وسلم فاستغنوا بما هو اهم وما هو الاهم وما هو المهم المهم والاهم انكم تستغنوا بالاسوه والقدوه والاتباع ودعوا عنكم هذه الأمور فإن هذه الأمور لا تجدي ولا تنفع مع أننا نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين أفضل الأنبياء والمرسلين أفضل من موسى أفضل من أبيه إبراهيم أفضل من جميع الرسل الخلق موسى صلى الله عليه وسلم لو أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى على وجه الأرض لزام على موسى أو عيسى أن يترك رسالة ويتبع رسول الله يعني بعبارة أخرى لو بعث النبي وأي نبي أو رسول على وجه الأرض فإن مدّة رسالة ذلك النبي أو الرسول انتهت، وعليه أن يتبع سيد الخلق محمد. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لا به ولا تنصرنها. هذه قضية. على سائر الانبياء لتؤمنن به ولتنصرن قد يقول لنا قائل هذه الايه عامه لم تنص على ان المقصود به رسول الله لكن الرسول النبي الموحى اليه من قالها بالحرف الواحد والله لو كان موسى حيا ما وسعه الا التباعي بمعنى ان شريعته منسوخه وان الشريعه التي يجب ان يتبعها موسى وقوم موسى وامتي هي الشريعه التي جئت بها يعني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا معنى لا تفضلوا بين انبياء الله لا تستغلوا بهذا الامر فاذا كان عن بالتفضيل بين الانبياء موسى افضل من فلان وفلان افضل من فلان وفلان اعظم من فلان فهل يجوز ان نشتغل بالتفاضل فيما بيننا فلان افضل من فلان وقبيلة كذا خير من قبيلة كذا وهذه القبيلة اعظم من قبيلة كذا وهؤلاء القوم اعظم من هؤلاء القوم من باب اولى وأحرى. لا يستغل بهذا الأمر يطرح هذا الأمر ويطرح هذا الأمر تحت الأقدام لأنه جاهليه ما أنزل الله بها من السلطان وإنما على المر أن ينظر في نفسه وينظر في غيره ممن هو أسد منه صلاعا وتقوى وقرب إلى الله تبارك وتعالى فيحاول أن يعمل العمل الذي أفضل من ذلك العمل لأن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الذكر آدم والأنثى حواء وجعلكم الله شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى كلكم كل لادم وادم من تراب هذا التفضيل الفردي لا يجوز ولكن التفضيل العام يجوز كيف ذلك اقول جيش العرب افضل من جيش العجم هذه حقيقه واقعيه لا اجسال ولا يجوز ان تنسى لان الله تعالى اصطفى جيش العرب من بقية أجناس العالم قبل أن يبعث الله نبينا محمد الجنس العربي أفضل من الجنس العجل ولما اختار الله الجنس العربي اختار الله تعالى من جنس العرب أيضا جنس آخر بني سنانه فضلها على سائر العرب اختار من بني سنانه قريشا وفضلها على جميع قبائل العرب اختار من قريش جنس بني هاشم وفضله على جميع القبائل واختار الله تعالى من جنس بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فبعثه نبيا ورسولا فقضيه التفضيل الجنسي للخلق امر معلوم, معلوم معروف لا بد من الاعتراف به لان الله تعالى قبل ان يبعث النبي نظر الى الخلق العرب العجم فمقط الله جميع الخلق الا بقايا من بني اسرائيل فاختار الله تعالى من جميع الخلق العرب واختار الله من العرب بني سنانه واختار من بني سنانه قريشا واختار من قريش بني هاشم واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله نبيا ورسولا وأرسله إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم وها أنت تراه متواضع متواضع يعلمون التواضع مع أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم ولذا قال لا تفضلوني وذكر صلى الله عليه وسلم العجز التي تفضل الله تعالى بها على موسى سبب تفضيل موسى فيما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة رسول الله يصعق من في السماوات ومن في الأرض عندما ينفخ إسرافين في الصور كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله الكل يصعق هذه النسخه الاولى واذا نفخ الشمس تكور زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الشمس تكور البحار تسجر الكوكب العالم الارضي والسماوي كله يختلف ويتغير ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنع الله الذي أتقن كل شيء نفخ النافخ اترافيل لا القنبلة الذرية ولا الهيدروجينيه ولا أي قنبلة يخترعونها تبدد العالم أبدا ما يمكن العالم لا يبدده إلا ربه أبداً إلى أن ينبي ما أراد الله ليخترعوا وليعملوا قنابل متحركة غير متحركة شام تسم ما تسم حتى يضطرب هذا العالم ويبيع الأشياء الثامة القنابل الذريه علينا أن نحد منها علينا أن نمنع علينا كوريا لأبان واو واو وا. مؤتمرات السمع لماذا حتى لا تفجر لا تفعل لانهم يعلمون ويخافون الموت والهلاك حتى يقع ما اراد الله جل وعلا لا بد ان يمضي السنه الذي شاء الرب جل وعلا ولا بد ان يمضي ينزل عيسى ويبقى عيسى على وجه الارض ويقاتل عيسى اليهود ويقتل عيسى اليهود و عيسى ومعه المؤمنون، يقتلون المسيح الدجال، ويقتلون آجوجا ومعجود، ويعيش عيسى ما في الله، ستغير الأرض إلى صلاح وإلى تقوى، يختلف الوضع بعد ذلك حتى لا يقال الله الله، فإذا بلغ الوقت الذي لا يقال فيه الله الله عند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق، ولكن ما دامت المساجد قائمة والابتهالات حافلة. والتوجه إلى الله واقع والناس مؤمنون بالرب رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نحن في أمله إلى أن يقع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم تقع النفخ الأولى فيصعق الخلق ويثنون ولا يبقى إلا الواحد الأحد لما يبقى الله الواحد الأحد بعد ذلك تنفخ النفخ الثانيه النفخه الاولى نفخه الصعق الكل يصعق ولا يبقى الا الرب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تمضي المده التي شاء الله بعد ذلك يامر الله تعالى الملك بان ينفخ في الصور النفخه الثانيه وهي نفخه الفزع فاذا نفخ النفخه الثانيه قام الناس قاموا فزعين ولا فلع خذ تنشق عنهم الارض لتعود الروح إلى الأجساد عندما يقوم الناس من نبخة الفزع أول من تنسق عنه الأرض وأول من يقوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولذا قال ثم ينفق فيه أخرى فأكون أول من بعث او في, أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أعوثب بالفعقة يوم الطير أو بعث قبلي صلى الله عليه وسلم موسى صعد في الطور يوم قال ربي أرني أنظر إليه قال الله تعالى له يا موسى لم تراني ولكن انظر إلى الجبل جبل الطور فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل أزال الله بعض الحجب حجاب الله النور لو أزال الله هذا الحجاب لأحرق السبوحات وجهه من تهى إليه فأزال الله بعض الحجب وتجلى الرب للجبل قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دسا وخر موسى صعقا هل موسى اكتفى بتلك الصعقه وما صعد او انه صعد على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه وجد موسى اخذا بالعدل ولا اقول النبي يقول ان احدا افضل من يونس بن متى يونس بن متى نبي رسول قصه معلوم بينه الله تعالى لنا في كتابه وهو الذي التقمه الحوت وهو مليم ذنون وذنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فما في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كان رسول الينا بالعراق دعاهم ابو غضب يونس خرج من البلد ولم يأذن الله تعالى له بالخروج فأتى إلى ساحل البحر وإذا بالتفينة تريد أن تمخر عباب البحر وتنتقل إلى موضع آخر ركب يونس معهم مغضب دعا القوم أبوا توسط البحر وإذا بالرياح كهيد وإذا بالسفينه لا تستطيع الانطلاق القوم نظر بعض من بعض قالوا الشقل على السفينة كبير لا بد أن نرمي واحدا منا وهذا لا يكون إلا بأن نقع الذي تستطل عليه القرآن هو الذي ينقى وعمل القرآن وقعت على يونس يونس فاضل والفاضل معروف من وجهه رجل كريم والله ما ينبغي لنا أن نرمي هذا الرجل الصالح هذا الوجه النير يعيد القرآن أعاد القرآن مرة ثانية يونس المرة الثالثة يونس هيا يونس هذا عذرنا الآن وعلى البحر فالتقمه الحوت وهو مدين آية من آيات الله وظل نوح عليه السلام يونس عليه السلام في بطن نون الحوت أربعين يوم بعد ذلك أخذه الحوت ولفظه ورماه في البحر التقم الحوت نون وإذا بي يونس وإذا بيونس يأخذ زر الحوت في البحر يسبح الله الحوت والحيوانات والحشرات الموجودة في داخل البحر تسبح الله تدثر يونس أن عليه أن يسبح الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لما قال هذه الكلمة فلولا أنه كان من المسبحين لا في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح التهليل العودة إلى الله لا مقام كبير. لا تستغلوا عن التسبيح. لا تستغلوا عن التكبير. لا تستغلوا عن ذكر الله. لا تستغلوا بالملهيات. وما أكثر الملهيات اليوم؟ والله أنها ألهدت وإنها أبعدت عن الرب جل على لا إله إلا هو. ما أكثرها وما أبعدها وما أقبحها وما أضرها. فغلتنا عن المولى جل وعلا لا اله الا هو لفظه الحوت وهو ملين وعنبت الله عليه شجرة من يقتل حتى فرع الدبه حتى ترعرع وانكسع وعاد الى قومه ولما عاد الى قومه امنوا به من قبل وعددهم يزيد على الف مئة الف او يزيدون فلولا قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى فينف النبي على هذا النبي الكريم العظيم الذي أظهر, أظهر الله على يديه هذه المعجزات أنا لا أقول إن أحدا أفضل من يونس والكلام على هذا مثل ما سبق الرواية الثانية عن أبي هريرة مثل هذه الرواية كما سبق الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فالرواية السابقة الرواية الرابعة عن أبي سعيد الخدري جاء يهوديه إلى النبي قد رطم وجهه وساق الحديث بمعنى حديث الجهري غير أنه قال فلا أدري أتان ممن صائق فأفاق قبلي أو اكتفى بساقة الطور ساقة الطور لا تعتبر موت وموسى عليه الصلاة والسلام قد مات كما سبق السلام على ذلك ليلة البارح وإنما الذي يظهر والله أعلم ان الصعقه التي تقع في النفخه للجميع وان النفخه الثانيه التي تقع كما قال الله تعالى ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون عندما يقومون ينظرون بعد النفخه الثانيه يتفاوتون من الناس من اذا شم شممنا ريحه الفحم ونحن في الجار النار فتحت الأبواب والنوافذ يختلف الناس في القيام إنسان يقوم بعد دقيقة إنسان بعد ربع ساعة آخر بعد ساعة آخر بعد ساعتين على حسب ما اصابه عند الفزع وعند الصعق وعندما تخلل السم وما إلى ذلك اذا موسى مات عليه السلام وموسى أصاع الأولى الثانية عندما يقوم الخلايا يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين الخالق الموجد لا بد ان يقوم الخلق ولا بد ان يعود الخلق اليه لا اله الا هو افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لا بد من العوده الى الله ولا تلتفتوا لنظريه داروين ولا تلتفتوا الى ما يقرره علم الاجتماع اليوم علم الاجتماع ينبغي ان يهذب ويكذب وينبغي ان يصلح فان علم اجتماعا الموجود الآن مبني على نظرية داروين تطور تغير ككذا الدين يتغير اولا كان الناس يعلمون السحر فذهب السحر وجاء بعد ذلك الدين جاء الدين يجب ان ينهب الدين ونعود للعلم التكنية والتكنولوجيا لا رب لا خالق لا موجد الحياة الطبيعية وما الى ذلك هذا ما تقريره بعض الفئات والجهات وما يكتبه بعض الكتاب العلمانيين الذين يتبعون نظرية داروين ونظرية داروين قد أنفئا أنترها بعض علماء الحياة الخلق هذا لا بد له من خابر لا إله إلا هو وأنا قصصت عليك قصة أبي حنيفة رحمه الله بلغوا أن جماعة من العلمانيين الملاحدة يقولون الحياة أن النظرية تطور الحياة هي التي تخلق وتفعل فخرج يوما من الأيام وقال اسمعوا أنا عندي خبر غريب ما هو الخبر الغريب قال قال رضي الله عنه ورحمه أنا بلغني أنه توجي السفينة هذه السفينة تأتي إلى الميناء ويوتى بالبضايع فهي تحمل بنفسها وتمشي بنفسها لا ربَّانَ لها لا مُسَيِّرَ لها وإنما هي نفسها تنتقل تحمل تفرغ تفعل كل شيء. سمع هؤلاء العلمانيون الطبيعيون قالوا لإمام بحريف هذا أنت رجل عاقل أنت من أصحاب الرأي أنت معروف بالرأي والعقل كيف تتصور هذا الأمر في ذلك الوقت اليوم الباخرة والطائرة التي تسير تسير بالكمبيوتر يوجد من يسيرها لا تسير من نفسها لو جاءت الطائرة الآن ووقفت في المطار هي بنفسها تمشي أو لا بد من مسير أي أتت للميناء بنفسها تمشي لا بد أن يوجد مسير الطائرات التي تذهب لا بد من مسير اما كمبيوتر او اي شيء انت عاقل كيف تقول هذا الكلام قال هذا كلام واقع سفينه تنقر عباب البحر تحيل بنفسها تبع بنفسها لا قبطان لا ربان ولا شيء تنكر الامر عليه فلما علم, علم انهم تيقنوا ان الامر لا يقع قال لهم هذا العالم ارض سماء، شواكب خلق هذا ليس لهم شيء يشير بنفسه طبيعه بالله عليكم ورأيتم أن بقرة ولدت بني آدم إذا كان للإنسان عقل ألا يتطور الأمر أن بقرة تلد لنا أولاد أو أن امراه ولدت قربا أو قلبا وما إلى ذلك هذه النظريه التي إن بنت على تطور على علم الحياة والتطور بأن, بأن بني آدم ليس من بني آدم إنما أصله قرد أملك ليس له شعب هو الذي تطور حتى صار بنو آدم هم صاروا على هذا الحال وأما أنتم المؤمنون بالله جل وعلا العالمون بأن الله هو الخالق الذي كان ولم يكن شيء ما فوقه السماء وما تحته السماء فاراد جل وعلا يعلم فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وخلق أبان آدم ليس من قرد أملك لا وإنما خلق أبان آدم كما قال في القرآن من التلطاني كالفخار خلقه الله تعالى من الصين وَنَفَخَ الله تعالى فيه من روحه فكان آدم وخلق الله من آدم حواء من بلعها الأيسة وأدخلهم الله جل على جنته ولما جاء الشيطان إليهما وأغواهما وأغراهما والله نهاهما عن أكل السجرة فأكل من السجرة اهبطهم الله تعالى الى الارض لكي نكون نحن فهبط الى الارض ولما هبط الى الارض حصل التوالد وحصل بنو ادم من سجن أملس لا من قول الله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اسخاطهم النفس ادم وادم من تراب ووضح النبي لنا ذلك القول وقال كلكم لادم وادم من تراب ونظرا لقرب الوقت اكتفي بهذا القدر الى الغد الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال الامام مسلم رحمه الله باب فضائل زكريا والخبر عليهما السلام قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا قال وحدثنا عمر بن محمد الناقد ناقب وإفحاق بن إبراهيم الأنوالي وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر من المكي كلهم عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمر بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفن البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخبر عليه السلام فقال كذب عدو الله سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل فقيلَ أي الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يا ربي كيف لي به فقيل له الحوت في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو تمّى فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوسع ابن نون فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتى الصخرة فرقد موسى عليه السلام وفتاه فطلب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى مخبرة فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه, ما أنسانيه إلا الشيطان ان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباء وذكر الحديث قبل الكلام على فضائل زكريا والخضر عليهم السلام عليهم السلام يكون الكلام على يوسف على باب فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديثا واحدا في فضائل يوسف عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسالك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسألوني خيارهم في الجاهية خيارهم في الإسلام إذا فقه يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم, ابن الكريم يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله اسحاق ابن نبي الله ابراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام يوسف ابن اسحاق من بني اسحاق يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق وليس هو الذبيح وإنما الذبيح إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم إبن خليل إسماعيل إسحاق خوان إسحاق من هاجر إسحاق من شارة إسماعيل من هاجر عليه السلام النصارى يحاولون ان يجعل الذبيحة اتحاق والقرآن والتوراة والانجيل تذكر بان الذبيحة اسماعيل جد العرب كان النصارى ام أضل القرآن يدل على ذلك والسنة الصحيحة تدل على ذلك فان الله تعالى ذكر لنا في الكتاب الكريم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 وقبل أن يولد إسحاق، لأن شار ما كان يولد لها ولد، حتى كبرت وتأخذ وعجبت ولذا لما بشرت بالولد قالت آل وانا أنا عجوز وهذا بعلي سلخ، إنما ولدت هاجر الجزيرة. التي وهبها صاغوت فرعون لساره وقد تقدم لنا الكلام في فضائل إبراهيم عليه السلام على ما يتعلق بأمر سارة رضي الله تعالى عنها وارضاها وما جرى لها مع الطاغية طاغية مصر في ذلك الوقت عندما هم بها وقبض الله تعالى يده عنها ثلاثا وقال اخرجوها انها شيطانه واعطاها هاجر فعادت بالامه ساره وهبت هاجر لابراهيم تزوج بها ابراهيم ولدت له اسماعيل غارت هاجر غارت ابت ان تساكن هاجر امر الله ابراهيم ان ينقل هاجر ويأتي بهما الى جبال فاران مكة. اين الولد اين اسحاق اسحاق لما يولد بعد اتى بهما الى الموطن وتركهما في الموطن وعاد عليه الصلاة والسلام الى فلسطين واقام هنالك ما شاء الله ثم جاء ليزور الولد مرة ومرة اخرى ولما كبر الولد أخبره بأن لله في هذا الموضوع بيتا، وطلب منه يعينه فعان، وقام هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت، وإسماعيل، ما قال الله إسحاق، وإسماعيل، فقام هذا البيت، مقدار سعة أذرع فتح، بعجارة من دون مدر، لما أنها أمر البناء، أرَى الله جل على إبراهيم في المنام أنه يذبح الولد. أخبر الولد قال الولد يا بطف عما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين شاق الولد وذاب به إلى المنحر في منام ولما تل الولد على الجبين كما قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم فصدقت الرؤيا وفد الله تعالى الولد بجرح سن إسماعيل المولود من هاجر وليس الذبيح اسحاق كل فيه خير وكل منهم كريم ابن كريم ولكننا عندما نذكر ما ذكر الله تعالى من الحقائق يجب ان نبث على ان الذبيح اسحاق اسحاق ولا اسماعيل اما اسحاق فولد لابراهيم ساره ولد لإسحاق يعقوب يعقوب والد يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال الله يوسف صلى الله عليه وسلم امتحنه الله وهو صغير امتحن بحب الوالد وكراهة الاخوه وابتلاه الله تعالى واحبه والده لانه راى فيه علامات النجابه وعلامات الخير فكرهه اخوانه لا سيما عندما راى الرؤيا التي قص الله تعالى علينا اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين جاب الحمق زادت الكراهه اجتمع الاخوان على ان يقتلوه على ان يبعدوه عن الاب اخيرا قرر راي على انهم يجعلونه في الجد فوضعوه في غيابه الجد وانقذ الله يوسف كما اخبرنا الله تعالى في سوره يوسف وقد افرد السوره مسحورا معلوما في شأن هذا الغلام هذا النبي يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ما ان ترعرع الولد بعد ما بيع وعطي ابيه الى نصر واشتراه العزيز العزيز رئيس الشرطه اشتراه وذهب به الى البيت وتبناه واحسن اليه كبر الولد ترعرع الولد لما ظهرت الفتوة وظهر الجمال وقوية عضلاته هامت به إمرات العزيز وهمت به إمرات العزيز وهم هو بها لولا راب رهان ربي يوسف ما هم بها لأن الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا ما سكت الله لو قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لكان يوسف قد هم ولكن يوسف لم يهم لان الله تعالى قال ولقد همت به وهم بها من كهل كلام لولا ارا برهان ربه فتنه نحن بلا امتحنا وهو شباب في فتره الشباب والشباب له ثورة الشباب له ثورة الشباب له ثورة لا سيما عندما يرى المرأة والجمال امرأة العزيز جليلة في بيت نعمة في بيت عظمة همت به ولكنه لم يهم بها لأن الله تعالى أراه من الآيات ما يصرفه عن هذه الفتاة فاتقى الله ولما اتقى الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اتقى الله فنال النبوة ونال الرسالة وصمد ووقف وقال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. انا لا أنزل الى هذا المستوى والى هذا الحضيض أفعل فائشة أقوم بأمر إنها الله عنه الزنا منهي عنه في جميع الشرايع في جميع الملل ليس في شريعتنا فحسب لأنه شاء سبيل ولأنه مقص، ولأن الجاني أجرنا الله إياكم من هذا العمل الشنيع إلى زنم بالمرأة اخرجها عن موضع العفاف والصلاة والتقوى فهمت وهامت وحملت لغير الزوج فهمت وهامت وحملت لغير الزوج هامت وحملت لغير الزوج حملت لغير الزوج الولد ينسب الى من أو ينسب الى الزوج او الى هذا الزاني الفاجر الفاسق ينسب الى الزوج الولد الانفراد وللعافر الحجر هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فاذا كان الولد ورث من لا يجوز ان يرث ولد الزنا لا يرث فيرث من هذا الرجل يدخل على المحارم يرى البنات والفتيات والأخوات والاقرباء المحرمات ينظر اليهم ويبتليه الله جل وعلا هو الزاني يبتلى بأن يصاب بما يصيبه. الشيء الذي يفعله هو يقيد الله تعالى من يفعل الجنا في أمي في أختي في بنتي في مولاتي من جعل الله أمرها بيدي جزاو وشاق. صلى الله العافية. سلامة. ولهذا يقول الشاعر عفوه. نساءكم، نساؤكم تعف نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع الدرهم يزني بألف درهم في قوم الله جل على يقيد عليه ويقيد له أعوذ بالله من الشيطان أجارنا الله وإياكم كالنات حمال حتال الشوارع عقوبة لانه قد فعل رب البيت ما فعل وقديما كنا نسمع مثل يقال هنا في المدينة رجل صالح تقي تقاء يدخل البيت لا ينظر لا يمن ولا يسرى اهل البيت امنوا أم قرأت عينهم به صار هذا الثقاء صالح يدخل فكانت المرأة فضل جربته مرارا وتكرارا عندما يدخل الدار يضع الماء ويخرج لا ينظر لا يلتفت اليها مطلقا وفي يوم من الايام دخل هذا الصالح الثقاء وعلى هذه جالسة فما كان من هذا الشقاء إلا أن أتى إلى المرأة وجذب خمارها ونظر إلى رأسها ولم يفعل شيء خرج تغربت المرأة ما هذا البلاء هذا الشقاء الصالح لم يفعل قط مثل هذا العمل ما نظر إلي قط فظن أن يجر الخمار من رأسي وينظر إلى رأسي ويخرج أتى زوجها قالت له لقد رأيت اليوم عجب وهو أعجب العجب هذا ما وقع من الثقاء فعل كيف وكيف وكيف وإذا برب البيت يقول باللغة العامية دقة بدقه لو جدنا لزاد الثقة هو فعل هذا من وراء فالله انتقم منه حتى فعلت فعل الثقاء ما فعله الذي يزني, يزني يظن انه كريم انه عظيم انه فتى انه أنه لا يدري ولو يدري المر ما يفعل في الدار لمشى مطاطى الراد لمشى وعليه الحجاب لكن من يريد ان يكون نفسه ان يكون عرضا عليه ان يتقي الله في اعراب الناس وعليه ان يتقي الله تعالى ويكون نفسه حتى يحفظ يحفظه الله تبارك وتعالى نسال الله العافيه والسلامه ما هذا كنت اريد ان اقول ولكن اردت ان اقول ان يوسف عليه الصلاه والسلام لما اتقى الله نال ما نال وحصل ما حصل فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله الله جل وعلا اكرمه باكمل الكرامات اكمل الكرامات جعله الله سقيا جعله الله نسيبا جعله الله تعالى عالما وبخاصه في علم الرؤيا وزمن يوسف عليه الصلاه والسلام اشتهر العلم بالرؤيا فبز الجميع لانه يوحى اليه من قبل الله تبارك وتعالى ميزه الله تعالى كرمه الله تعالى بالنبوه والرسالة اذن سريم ابن سريم ابن كريم صلى الله عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يوسف ذكر لنا الامام مسلم في هذا الباب حديثا واحدا يتعلق بفضل يوسف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس من اكرم الناس الكرم كثره الخير من كثر فيه الخير حين كريم واكمل الكرم التقوى وما بعد ذلك تابع للتقوى فالمتقي كريم الجواد كريم الحسيب كريم النسيب كريم العاقل كريم العالم كريم لكن اكمل قهوه يتصل بها الكرمان كرم التقوى والتقوى عباده الجليل الجليل هو الله خشيه الله جل وعلا فمن خاف الله واتقاه قلت لكم مرارا الله يتولاه فمن تولاه الله تعالى تولاه الله يعني تولى أمره صار في شمس الرب لأنه اتقى الرب خاف الرب جعل بينه وبين عذاب الله وقاية تقيا در درقة يقول اتقيت بالحديد جعلت بيني وبين السيد برقة حديد حجر أي سيد يعني أنه جعل خشيه الله تعالى وتقوى الله تعالى حاجزا بينه وبين نقمة الله تعالى وغضب الله هذا هو التقيم التقيم الذي يتق الله ويخشاه عندما هم بأمر يعلم ان هذا الامر نهى الله تعالى عنه يبتعد منه كما وقع للرجل الشاب الذي راد ابنه عمي والتي كان يحبها كأشب ما يحب الرجال النساء وعرض عليها اللغة والزنا ابت امتنعت اصابها جهد بيض عيش عام فقر حاجة اتت إليه هي طلبت منه 120 دينار على ان تملكها نفسها تملكه نفسها يعني يفعل ما يريد خلا بها وجلس منها مجلس الرجل من المراكس ونال بغيته ومغفوضه وما كان يحلم انه ينال هذا القصر فلما جلس منهم مجلس الرجل من امراته يعني حل الازار وهو ما في خلوه وله ان يفعل الآن ما شاء يرابيه اخذت المال فلما جلس منها مجلس الرجل من امراتي اضطربت الفتاه ودكرت الله وقالت له يا عبد الله اتق الله اتق الله ولا تفضن الخاتمة الا بحقك حقه يخطبني من ابي تدفع مهر صداق ولي شهود لكدول يعلن النكاح يعلن هذه ليله عرس فلان بن فلان من فلان بن فلان ياتي الخطيب ويخطب الخط وتستاجر القصر ويعمل ما يعمل ويشتهر بين الخلق ان فلانا تزوج بفلانه لكن ان يذهب الى فندق سررا او جهرا وما الى ذلك ويقول أنا ما اكتحمت ما فعلت إنما كان برضاها إذا كان ذلك برضاها فليس رضا العليم الخبير الذي لا تخفى عليه الخارج اضطربت وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه هذه عبارة عظيمة جليلة في لغة العرب لا تفضن, لا تفضن دخلت لام ودخلت النون التوكيد الشديدة ما قالت لا تفض بل أتت بنون التوكيد الشديدة الثقيلة لا تفضلنا لا تزنيننا لا تشربن الخمر لا تعصين الله لا تغتابن هذه نون يسمونها نون توخيد ثقيلة تدل على أن الأمر مؤكد ليس بالسهل هي ليست باغيه للزنا وما كان من دابها الزنا وما كانت تعمل الزنا ولكن اضطرت والضرورة أدتها, أدتها إلى أن تأتي إلى ابن عمها وتطلب منه المال فلما جلس جثت رسول الله لا تصد ظن الخاتمة إلا بحقه هذا موقفها وليس لها أمر آخر أكثر من هذا بقي الأمر لله ثم للذي دفع المال يحل الاثار قد عناية الله ما توغل ما مضم ما أخذت نزوة الشباب، لذة دقيقة خمس دقائق ربع ساعه انتظرت شاعة انتظرت بعد ذلك يحل مقت الله وغضب الله ويكون الأسى والحزن ويكون الاسف يا ليتني ما فعلت يا ليتني ما لو اطلع عليه أو اعترف في بلاد اسلامية إن كان بكرا لم يتزود من قبل اوتي يديه امام الخلق وجلد مئة جلدة وحبس عام كامل. هذا لو كانت البلاد اسلامية تطبق شرع الله هذا شرع الله الذي امر به الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة لكن يا للأسف الدعوى طويلة وعريضه وكل يدأي وصلا بليلة وليلا لا تقر لهم بدافة كل يدعي وصلا بليلا انا احب ليلى وانا هايم بليلى وانا اريد ليلا ومأسوقتي ومحبوبتي ليلى لكن عندما ياتون الى ليلى تقول انا لا اريد هذا ولا هذا وانا ما احب اي واحد منه هذا موقف السريع اليوم مع الذين ينتمون اليها مع الاجت ترع الله لا يصنع دين الله لا يصح للقرن العشرين كما يقولون مما قالوا لان عندنا اهل ذمه ومعنا اجانب فأن نفس حكم الله على الاجانب واهل الذمه وننهب على اهل الذمه ان يتقوا الله وان يجلسوا بادابهم لا يشربون الخمر لا يبيعون الخمر لا اكلون خنزير لا يذنون لا يهجرون ما داموا تحت مسمهم في بلادنا الإسلامي وإلا عليهما أن يخرجوا ليكون مجتمعنا الإسلامي مجتمعاً طاهراً جكياً ولكن الأمر بالعام نحن نحب هذا الأمر ونحن الذين نحب أن نتمثل بالشرق والغرب ليقول قال إننا أهل حضارة ومدنية وتقنية وتقدمية وكلما فعلنا هذا الأمر كلما نأينا عن الله وما بال الله تعالى بنا ووالله الذي لا إله إلا هو ما مر على المسلمين عصر وزمن فهذا العصر الذي فيه غالب المسلمين اليوم اننا نعيش في ذل وبعد عن الله تبارك وتعالى اننا عاله وفي حاجة الى الشرق والغرب عندما سلمنا قيادنا وامورنا بالشرق والغرب ولو اننا اعتمدنا على الله توكلنا على الله اخذنا كتاب الله نفذناه في احوالنا وامورنا وما الى ذلك لكان الله تعالى معنا ولا جعل الله تعالى الاجانب الذين يعيشون معنا ابي الله صاغمين. اما قتل النبي في المدينه يهوديا ويهوديه بلا بلا لما زنى اقام عليهما حد الله وال والدوله الاسلاميه في زمن النبي بدات في العام عام بدر لما وقعت غزوة بدر بعدها أجل النبي يهود بني قينقاع أخرجهم من المدينة اذهبوا لا نريد أن يبقى معنا هنا من أجنبي كما يقال على هذا المنوال لأنهم آذوا امرأة امرأة انصاريه بنو قينقاع صاروا بنو قينقاع أهل الأموال جاءت امراه انصارية تريد ان تشتري فأمروا عليها عمدوا فاسقا منهم يأتي الى ثوبها ويضع شيء حتى اذا قامت تعرت اكتشبت المرأة العربية كانت قبل تلبس قميص او تلبس جرء كبير الاحال ليس على الحال اليوم الوضع ليس على وضعنا اليوم تأخذ خمار تأخذ رداء تلتف به جاءت هذه مرأة وهي لا تدري ولا تعلم عندما نهبت وقامت واذا بها تعرضت فصاحت فقام رجل من الانصار وضرب يهودي قام يهودي ضرب انصار وقع القتال الاخير اجلى النبي بني قينقاع من قلبه في عام أحد اجلى النبي بني النظير في عام الخندق قتل النبي اليهود وكان عدد من قتل في ذلك اليوم سبعمائة رجل خطلوا من على آخرهم الدولة الدولة الإسلامية لها شان لها مقام لكن دولة إسلامية تنفذ كتاب الله ولكن إذا ما نفذت كلام الله وكتاب الله وتدعي باللسان وما إلى ذلك فالقول كما قلت لك كل من يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقل لهم جداك إلا إذا صدقنا كتاب الله تبارك وتعالى وسرعة فلننفذ حدود الله وأوامر الله على من معنا من المسلمين إن كنا لا نقوى على تنفيذ ذلك على من معنا من غير المسلمين لعل الله جل وعلا يرضى عنا ولذا لو نشدت شرائع الله واحكام الله التي أمر الله جل وعلا بها والله لما كان الوضع على هذا الحال والله المستعان تاقني إلى هذا الكلام أن يوسف عليه الصلاة والسلام أكرم الكرماء أكملوا الكرماء بنص النبي لأن النبي لما سئل قيل له من أكرم الناس في الدرجة الأولى أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله هذا اكرم الناس نبي ابن نبي ابن نبي ابن, نبي ابن, نبي ابن, نبي ابن, نبي ابن الخليل نوعيه الكرم نبوه علم نسب يعود الى ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام النبوه يوسف يعقوب اسحاق ابراهيم قالوا يا رسول الله ليس عن هذا نساله نحن نريد أمر آخر غير هذا سيما النبي عليه الصلاة والسلام مقصودهم من أكرم الناس في النسب والحسب وفي درجة العشيرة والقبيله سيما النبي ذلك النبي أولا بدأ بالأمر الكريم العظيم عند الله الامر الكريم العظيم عند الله التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ما قال قال الله جل وعلا هاشمي او قريشي لا فضلا عن غيرهما هو هاشم هاشمي هذه درجه عاليه النبي من قريش النبي من بني هاشم وجميع الاحساب الانساب دون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أخشاكم لله أطوعكم لله أعبدكم لله من يخاف الله ولو لم يكن جميلا ولو لم يكن نسيبا ولو لم يكن غنيا ولو لم يكن ولو لم يكن ما دام أنه يتق الله هذا فاب في الدرجه العاليه بلال بن رباح أبتي قال النبي له مره يا بلال انا سمعت خسخستك في الجنه خسخست نعلك في الجنه رؤيا منامية ورؤيا الانبياء حق انا سمعت خسخست نعلك في الجنه ماذا كنت تعمل ايش العمل الذي تعمله حتى دخلت الجنة وسمعت خسخة أتنعني في الجنة ما قال النبي هذا لأبي لهب وما قال النبي هذا لأي أحد وإنما قال هذا لبلال قال يا رسول الله أنا لا أتوبى أبوه إلا وصل عقبه ركعتين هذه عادتي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو السبب صلى الله عليه وسلم فالتقوى التقوى التقوى وليعتز المر بالتقوى وليخشى الله تعالى فاذا خشي الله تعالى واتقاه رفع الله كانه ورفع الله قدره وكان الله تعالى معه وتذكر انني قلت لك في هذا المجلس غير ما مر ان الحبشيه الجاريه التي كانت لحي من أحياء العرب هاجرت وآتت إلى طيبة لأنهم اتهموها في شاح، الشاح عبارة عن سيور يعقدها العرب على خير الأولاد الصغار لا يلبسون ثياب ولا يلبسون قمص وإنما الولد الصغير يلعب رأينا هذا وهذا اليوم لا يوجد والحمد لله يأخذون سيور من جلد ينظمونها حتى تستر به فواته قبله ودبره لا ثوب ولا شيء كان موجود الى ما قبل ثلاثين عاما وراحوا الحمد لله الله لا يعيده اتهموها في هذا وفتشوها حتى فتشوا قبلها فرجها هي في هذا الموقف برقيه بينها وبين الرب لإن نجاني الله لاضعن لا يدي على يد محمد انا اترك هؤلاء القوم الاوباش الذين هم ليسوا بشيء اعود الى المصطفى محمد واضع يدي على يدي سرمها الله في الحال القوم مؤسمرون والتفتيش جاري وعلى كل حال تعرف جارية اهانة ما بعدها من اهانة امام الخلق يضعون يدها في يد ايديهم في قبلها حتى ينظروا الى المشاه منظر سيء رديء ليس بخلق ولا كمال واذا بالذي سرق الوشاح حداه ساتت الحداه واذا بالوشاح ترقيه امام الخلف نجاها الله تعالى ليس في السارقه اذا لا تقيم مع قوم على هذا الحال هاجرت الى المصطفى ضربت لها خيمه في المسجد هذا صارت تقوم المسجد تفلس المسجد تذهب الى عائشه تقيل عند عائشه الضحى مع عائشه لكن لا تجلس مجلسا مع عائشه إلا وذكرت بيت من الشعر ويوم الوشاح من تعازي ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني قالت عائشة أنت ما لست إلا قلت كذا قال السفة فيت وفيت وفيت ماتت ليلا الصحابة تره أن يقضوا النبي رسلوها كفنوها أحسنوا أمرها صلوا عليها ترهوا أن يقضوا رسول الله دفنوها لما مضت أيام ما رأى النبي المرأة النبي حاله ليس كحالنا إذا كان بجواري فقير والله لا أبالي به أنا ما أعرف اسمه ولا أعرف حاله وأغري أولادي عليه أغري أولادي عليه على هذا الفقير إيش يجيب الفقير بجوارنا الفقير يذهب إلى الخلاة ويموت هناك لا النبي ما كان على هذا الحال والإسلام ليس على هذا الحال جار يا أخي جار جار جار السموال يقول لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو سليل فعيرنا أننا قليل عزيزنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار الأخرين ذليل أنا ما يضرني هذا لان جاري عزيز لكن المجتمع بسبب الجهل وعدم معرفة هذه المثل والله يلقى جاره حتى السلام عليكم ويرقى يقول الله وربما ان الجار يسلم الجار يسلم فاذا سلم الجار فقير وضيع فقير ليست له درجة على منزلة ما تشيها أنت باش بل قال لي ثقة والله قال لي أنا سلمت على إنسان نزل جار عليهم فلما قابلت رجلا منهم السلام عليكم ورحمة الله قال رد علي في اليوم الأول لقيت مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله نظر إلي نظر هكذا ورد اليوم الثالث سلمت علي دعاني فعال يا أخي أنت ما لك عندي إيش خليت تكلم علي لك حاجة عندي بعد اليوم لا أستلم عليه. هذا وضع المجتمع المسلم اليوم مع الأسف وربما نلقى جماعة ثلاثة أربعة خمسة أعرف واحدا منهم فأقف واسلم عليه البقية لا أصافحهم ولا أستلم عليهم هذول ما هم معرفة المعرفه هذا وهذا السبب باه تريدون أن أقول السبب ما قران سنة رسول الله ولا وقفنا على اداب المصطفى ولو قرانا اداب المصطفى لكان الوضع مغاير لهذا الحال شاهد من الكلام ان التقوى التقوى فاذا وجدت التقوى كان شيء. الجماعه ما يريدون التقوى ولا يريدون مساله اكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله نبي الله وانما يسالون عن معادل العرب ووصول العرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام فعم عادل العربي فسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشر خيارهم في الجاهلية ننظر في زمن الجاهلية قبل الإسلام الأوضاع العربية في ذلك الوقت الطبقات العربية في ذلك الوقت المبرزين المقدمين عند العرب في الجاهليه كذلك المراتب هي هي لكن بشرط إذا فقه إذا فقه إذا علموا فقه والفقه كتاب الله وسنه رسول الله يعني إذا كانوا دخلوا في الإسلام وعلموا الإسلام وعقلوا الإسلام فإذا ما علم الإسلام فطبعوا به ومتى ما تطبع بي زالت المعراض وزال السوء وزال الشر لان الاسلام يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا الشرط هذا القيد شديد ومن غير شك وكما قلت مرارا واقول مرارا وتكرارا ان الله تبارك وتعالى فضل جيش العرب على جيش العجم هذه حقيقه يجب أن تعلم الله تعالى اختار جيش العرب على جيش العجم فكل واختار الله تعالى من جيش العرب بني كنانة ومن بني كنانة بني هاشم ومن بني هاشم اختار نبينا محمد وأرسله للناس كافة إذا مراتب العرب أيضا تتفاوت أجلها وعظمها بني هاشم الذين منهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قد فاوت بين الناس في المراتب وكما قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم حتى يقول الله تبارك وتعالى لكن على من رفع الله شانه وقدره ان يعلم ان هذا الشان والقدر لا يعتبر عند الله ولا يبال به إلا إذا فقه كتاب الله وإذا فقه سرع الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأما إذا بقي في جهل وكما يقولون ما يعرف كوع من لو سألت في بوعه لو تألت وثين كوعة ما يعرف الكوع ولا البوع فضلا عن أن يعرف الكرسوع في كوع وفي بوع وفي كرسوع سله لا يعرف سله عن أركان الإسلام لا يعرف أركان الإيمان لا يعرف نواقب اللضو ما يعرف معنى لا إله إلا الله ما يعرف عن أمور التي تعبدنا الله جل وعلا بها ما يعرف إيش ينفع نسبه وحسبه وأنه متفضل الفضل بتقوى الله وتحضرني الآن قصة وقعت لجيد بن علي علي بن أبي طالب. زيد بن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم زيد بن علي ابن جارية دخل على هشام بن عبد الملك الخليفة فلما دخل عليه قال له الخليفة يا زيد بلغني انك تلتمس الخلافه انت تطلب الخلافه حتى تكون خليفه خليفه تزول مستذول الخلافه والملك عنا نحن بني اميه في مجلس وكيف يكون ذلك؟ ام كان جاري؟ ام كان جاري؟ ومع هذا تلتمس ان تكون خليفه هذا من العجب العجاب هذا زيد بن علي بن ابي طالب فقال له زيد ابن علي أما التماس الخليف فذلك غيب فذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله فإن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل من هاجر وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل جعل الله جل وعلا سيد الخلق من نسل من اولاد اسماعيل ابن ابراهيم الخليل وإسحاق ابن يعقوب من ساره ساره ليست بجاريه وجعل الله تعالى من نسله بنو اسرائيل الذين جعل الله تعالى منهم من القرد والخنازير وعبد الطاغوت القضيه ما هي قضيه نسب وحسب هذا حسيب ونسيب من سارة ليست مملوكة ولا جارية ولكن يعقوب ولد إسرائيل إسرائيل بني إسرائيل اليهود الله ذكر في كتابه جعل منهم من والخنازير وأبد الطاغوت وإسماعيل عليه السلام ابن هاجر ابن الجارية انظر سيد الخلق منه ومن نسله كل هذا يجننا على أن العاقل على أن المسلم على أن المؤمن إن اختاره الله تعالى وجعل نسبه عظيما عاليا وهذا من الله ما اكتسبته بنفسك وإنما الله جل على رهب كذلك. سمن ذلك بالتقوى فإذا أكملت ذلك بالتقوى أدناك الله أحبك الخلق ولكن إذا اختخر بالحساب والنسب وأنا وأنا وأنا والله يوجد في العالم من لا يعتبر هذا الذي يقول أنا شيء مهما بلغ من الحسب والنسب يوجد من يقول ليس بشيء الآن ألمانيا ترى ألمانيا أنها فوق الجميع يقول ألمانيا فوق الجميع لا أسيوي ولا إفريقي ولا شرقي ولا غربي بل ألمانيا فوق الجميع اليهود يسمون جميع العالم أميين أميين ليسوا بشيء دماؤه ليس بدماء حرة الكل لا بد أن يكون عبيد لليهود لو ذهبت إلى أمريكا الشرحي الأسيوي لو ذهب اليوم إلى أمريكا يمنع من الدخول في بعض الفنادق لأنه أسيا من آسيا لا يعتبر شيء ولذا لا يجب من الإنسان بحسب ولا نسب وإنما عليه أن يستخر بالتقوى ولذا لما أوفد أهل المدينة أوفدوا وفدا لما مولئ عمر بن عبد العزيز بالخلافة الخليفة الخامس فلما ذهب وفد المدينة تقدم للكلام غلام صغير فلما شرع يتكلم قال له عمر بن عبد العزيز يا غلام أذكر وليتكلم من هو أسن الذي أكبر منك السن هو الذي يتكلم قال الولد الغلام يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان بالسن لكان من هو أولى منك بالخلافة في من هو أكبر من السن أنت ماجي وانما المرء باصغريه قلبه ولسانه قلبه ولسانه فاذا اعطى الله جل وعلا الاب قلبا عاقلا ولسانا نافقا عالم صالح يستقي بذ وقال لعمر بن عبد العزيز تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو جهل كمن هو عالم فان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل كثير نسيب مرتفع هيا قلنا قوم اخطب ايش تقولنا اخطب ماذا يقول تحدث ماذا يتحدث لكن ان قرن ذلك بالعلم والتقوى والعلم المجرد لا ينفع العلم المجرد لا ينفع بل عام كان من اعلم الخلق إبليس لعنه الله تعالى عليه كان من اعلى من الناس حتى صار في السماء يعبد الله مع الملائكه ولكن لما قال الله تعالى له اسجد لادم ابى ان اسجد لادم ماذا حصل بعد ذلك اذا العلم المجرد غير نافع الحسب المجرد غير نافع وانما الذي ينفع العبد وان كان عبدا ابيسيا راسه ذبيبه اذا كان تقيا عند الله فان الله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله أبطأكم جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب جامع مانع جامع مانع فسألوني عن معادن العرب العرب معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام الإسلام لما جاء الإسلام لا يدفع ولا يمنع بل الإسلام دعانا إلى أن نتعلم من أنسابنا ما نصل به أرحامنا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم اجعل معرفة البسب والحسب سبب للوصف للصلة الرحم. لأن الله تعالى يقول شعوبا وقبائل لتعارف. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه حسيبا نسيبا وكان جامعاً لانفاد العرب وكتب الاحزاب والانساب موجودة المكتبة الاسلامية مليئة بها مليئة بها يا ليتنا نقرا شغلنا البلوغ شغلنا البلوك شغلنا الفيديو شغلنا الديش شغلنا وشغلنا وشغلنا ولو اردت من انسان اليوم ان يذكر لك خمسة من اجداده لا يستطيع لا يستطيع لانه اشتغل بغير هذا وهذا امر مهم تعلموا من انسابكم ما تصلون به أرحامكم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا الامر ولو رجعت الى كتب التاريخ ورجعت الى كتب اسماء الصحابة والتابعين وتابع التابعين تجد أنه يقول فلان بن فلان ابن فلان ابن, فلان ابن فلان يعود إلى فلان يعود إلى فلان النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى معبد ابن عدنان ومعبد ابن عدنان يعود إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بفضل يوسف نبي الله ابن نبي نبي الله عليه الصلاة والسلام وأنا أوصيك أيها الأخ ويا ليتك تسمع بنصيحتي فتعود إلى قصص الأنبياء وتقرأ بالمناسبة قصة يوسف فإنها قصة عظيمة جليلة الله تعالى ذكرها في كتابه، وقد قلت لك إنها قد أفردت سوره تسمى سورة يوسف فيها من الأخبار والأمور العقيدة التوحيد الصلاح التقوى العفاف الكرم المروءه العلم الشهامه كل ذلك موجود في هذه السورة وانا اوصي بان نعود الى نقرا قصص العرب سيره النبي اقرا قصص العرب فيها مثل وامجاد وخير وفضائل اولى من البعكوك واولى من سيدي وستي ومن مجله العربي ومن ومن ارجعوا الى الاصول ارجعوا الى الوصول اقرأ امثال العرب والله تجدون الخير السر وتجدون الامر العظيم الذي يملأ قلوبنا تقوى لله ويملأنا ايمانا بالله ويعيدنا الى الامجاد السابقة التي كانت عليها كانت عليها الاجيال الماضية الذين دون التاريخ لهم ما لم يدون لأي امة ولا لأي جيل ولكن على الاسف كما قلت بلوم وجلسات لا تنفع ليس فيها إلا غيبة وليس فيها إلا عقوق للوالدين وليس فيها إلا هذر ومذر وكلام فارغ ولا تعود لنا بأي نفع وما إلى ذلك ونحن نعتقد أن هذه المجالس هي مجالس الكمال وجمال مجالس الرجولة انظر واذهب إلى الكازينها مليئة بأي شيء بالتقوى بذكر الله بقراءة القرآن بالصلاة على رسول الله بأي شيء يعود لنا إلى الخير لا والله لا يعود لنا إلا بالندم والحسرة والندامة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه الا كان عليهم سره يوم القيامة سره يعني حسره وندامه يا ليتني لي ما جلس هذا المجلس لو ذهبت الى داري ونمت لما كتب الله تعالى عليه هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس مجلس لا ينهض الا وقد استغفر الله سبعين مره الصحابه يحصون النبي استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة وإذا جاء يمشي يقرأ دعاء المجلس دعاء المجلس المجلس له دعاء يختم المجلس بهذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك لا ينهض النبي من مجلس ما من المجالس ومجالسه صلى الله عليه وسلم مجالس عباده وتقوى إلا وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك قال الإمام مسلم رحمه الله في حديث أبي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 قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال موسى ذلك قال موسى ذلك ما كنا نبغي ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا قال يا قصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا متجا عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال له الخبر أنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال إنك على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يصبره. وكيف تصبر على ما لم تحك به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينه فكلماهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فعمد الخبر إلى لوح من ألواح السفينه فنزعه فقال له موسى قوم حملونا بغير نوم عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهم لقد جئت شيئا إمرأ قال لم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر قال لا تآخذني بما نسيب ولا ترهقني من أمري عسرا هذا الحديث من باب فضائل زكريا والخبر عليهم السلام اما زكريا عليه السلام فالحديث الذي ذكره عنه الامام مسلم حديث واحد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال